إني أخطبك يا نفس لعلك تسمعين النداء وأدعوك إلى ما هو خير لك فهل تقبلين الدعاء كم هو مؤنس أن تكون رفيقة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيا نفس, أي نفس؟ يا نفس خافي ولا تامل يا نفس خافي ولا تاملي لهذه الحياة ولا تركني واي طريق لها تسلكي وأينا تريدين ان تسلكي يا نفس خافي ولا تأمني لهذه الحياة ولا تركني وأي طريق بها تسلكي وأين تريدين أن تسكني من اليوم يا نفس فلتستعدي ولا تشغليني بما ليس يجدي من اليوم يا نفس شوف ولا تشرنين بنا ليس يجدي الافعلي للجنان وجدي نصحتك يا نفس فلتحسني يا نفس ولا تامن ليال الحياه جي ولا, ولا تركني واي طريق بها تسلكي, تسلكي واين تريدين ان تسكني الا تشتي تريدين عيش الكرام جوار النبي بدار السلام الا تشتي تريدين جوار النبي بدار السلام مع المتقين يطيب المقام وإذاك يا نفس أهلكتني هيا نفس خافي ولا تأمني لهذه الحياة ولا تركني وأي طريق بها تسلكي وأين تريدين أن تسكني فَأَهل الجِناان بِهَاَ النمون وَفَوْوقَ الأرائِكِ مُتكُِون فأَهلُ الجناان بِهَا يَ وفوق الأرائيك متاكئون وحولهم كل ما يشتهون فَمَا أعظم الأجر لو تؤمنين أيانا السخافي ولا تأمني لها ذي الحياة ولا تركني وأي طريق بها تسلكي وأين تريدين أن تسكني <وكلم يحب في الوضعي> وجوه لها نظرة وجمال وقد ناظرت نحو ذات الكمال وجوه لها نظرة واجمال وقد نظرت نحو ذات الكمال فزادت بهاء وزادت جلال فيا ليتني منهم ليتني يا نفس خافي ولا تامنيني لهذه الحياة ولا تركني واي طريق بها تسلكي تريدين ان تسكني